السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذي اصطفى ثم اما بعد فكان نفسنا ان الليله درس بتاع الليله ننجزه بسرعه يا جماعه لان الليله هتلعب طوجو طوجو مع فرنسا يعني انا عايز اشد في الشباب اللي قاعدين قدام دلوقتي يقول لي هي طوجو دي فين يا ترى توقف على اي موقع من مواقع الخريطه مش مهم يا جماعه المهم توقف وهتلعب اللي لنا يا شباب فعايزين نلخص درس الليله بسرعه لو عديت مره كده قدام مجموعه شباب بيتفرجوا على التلفزيون في ماتش كوره هتلاحظ منظر غريب جدا والله يا ريتنا نتعلم منهم على ما الماتش يخلص يكون كل الشباب ضوافرهم كلوها خلصوا ضوافرهم والمحمول اياك واحد بس يفتح المحمول بتاعه طول ما المباراه شغاله حد يجرؤ ان المحمول بتاعه لان المباراه شغاله وفي نفس الوقت تلاقيه كله قاعد مش على بعضه والماتش شغال ايده بتتحرك مع اللعيبه ورجلته تتحرك مع اللعيبه وفجاه يطلع بطل من الابطال ينقض على المرمى ويحرز هدف ينقلب الموقف كله وينقلب الشباب في هذه اللحظه وبعد المباراه مجموعه من البرامج التحليليه كل تمريره يعملوا عليها برنامج كل جون يعملوا عليه برنامج ممكن قريبا كل بنت من البنات اللي قاعده في المدرجات يعملوا عليها هي كمان برنامج انما تعالى بقى مجموعه شباب قاعدين يسمعوا درس في مسجد يا سلام تلاقي واحد بيتوب وواحد عينيه جايبه المسجد رايح جاي بيدور على صحابه قوم ولا لا وواحد قاعد يلعب سنيك على المحمول ويعني كل واحد عايش في دول واحد ما عجبوش موضوع الدرسة امشاء للكدش بتاعهم امطلع برا المسجد طبعا يا جماعة مش بنتكلم عن حضراتكم ولا رجالة بتاع مسجد السلاف لا طبعا ده الناس اللي برا انما انتم بحسب يا الله ونعمل وكيد فالمقصد يا جماعة ان احنا لو جينا نسأل الوقت دي مين اللي ضحك طبعا احنا والله الصحابة احنا اللي ضحينا اكتر ولا صحابك في واحد هيقول لي الصحابه اقول له لا احنا اللي ضحينا اكتر ليه لان الصحابه ضحوا بالدنيا واحنا ضحينا بالاخره الاخره يا يا جماعة ده لو واحد مننا داخل امتحان. واعرف ان نسبة النجاح عشرين في المية. يا طرح هيبقى جد قد ايه? وهيذكر قد ايه? وهيستعد قد ايه? وهيدخل مرعوب قد ايه? طب احنا داخل امتحان في الاخرى نسبة النجاح واحد في الالف. زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ليه الكدية ماجيش موجودة في اخطر امتحان في حياتنا? مجرب علاقة بريئة. مجرب علاقة بريئة. طب ما هو اللي احنا نتكلم عليه اللي لا ان شاء الله. مجرد عل كلمة اللي بتقابلك اول ما تسحد الله. يا فلان انت باتكلم زملتك في الجامعة ليه؟ مجرد, ليه? مجرد علاقة بريئة. يا ب它的 انت بتكلم واحد عشت. مجرد علاقة بريئة. يا اخت انت في الكلمة مع ذلك في الشغل ليه? مجرد علاقة بريئة. والعلاقة البريئة تتطور الى مزد بريئة. تتطور الى ميسج بريئة تتطور الى مكالمة بريئة تتطور الى مصايب برضو بريئة. مفيش مش هيعترفه حتى الاخر المراحم ان الموضوع خرج عن حدود موضوع mangeعة واحدة من ما موضوع الاختلاط يا جماعه موضوع الاختلاط اللي انا شايف ان الكلام عنه اخطر من الكلام عن الزنا والجواز العرفي موضوع الصحوبيه الاص الباب اللي لما اتفتح كل المصايب اللي بعد كده حصلت موضوع الصحوبيه ما بين الولد والبنت موضوع خطير عايزين نتكلم عنه الليله بس الاول انا عايز كل واحد مننا في المسجد يفتكر افتكر صاحبك اللي اتجوز فلانه عرفي وبعد كده علاقته باهله دمره وعلاقته بدراسته دمره وعلاقته بيها بعد كده دمرت وكان اول الموضوع ده كده له? علاقة بريئة. افتكر صاحبتك اللي اتحطمت نفسيا. واتحطمت معنويا. واتحطمت دراسيا. لما فلان اللي اتعلقت بيه سابها وراح اتجاوز واحدة تانية. وكان اول الموضوع. علاقة بريئة. كل المصائب بتخرج من الاماكن اللي فيها اختلاف. كل حالات الحب والجواز العرفي خرجت من اينا يا جماعة? من الجامعة. او اكبر مكان للاختلاط. كل حالات اجهاض اولاد الزنا والعزب الله خرجت من اين? من البنات اللي عاملت في العيادات والمحلات والشركات لانهم محتاجين ماديا برضو من مكان اختلاط. كل المصايد اول عنص اللي في الاول هو الاختلاط. عشان كده الحاجة اللي احنا عايزين نتفع عليها من الاول ان اي علاقة بريئة من ولد وبنت طريق من اوسع الطرق الى النار. اي علاقة بريئة بين ولد وبنت طريق من اوسع الطرق الى غضب الله. تخيلوا لو ربنا سبحانه وتعالى قبل اي علاقة بريئة من ولد وبن طرد من اوسع الطرق الى خسارة الدنيا والاخرة. قضية الاختلاط او ان شئتم ان تسموها ظاهرة الاختلاط. الاختلاط اللي اصبح منتشر في دم المجتمع بتاعنا اختلاط في كل شيء تحت مسمى الوظيفه اختلاط في العمل بين السكرتيره والمدير بين الموظفه والموظف بين الممرضه والدكتور بين البائعه في المحل وصاحب المحل اختلاط في التعليم مدارس اعلاميه مختلطه مدارس ثانويه مختلطه الدروس الخصوصية في سنة والجامعة بقت مختلطة. الجامعات السكاشر المحاضرات الراونداء كلها مختلطة. كل الاختلاط بقى ماشي في كم المجتمع. الرحلات يلفع رحلات اختلاط في الرحلات. اختلاط في النوادي. اختلاط في المصايف. اختلاط على الشات والنت والبلوتون. اختلاط في القرى. ده زي يا حوكي. ده ابن عمك. ده انا امراتي بميت راجل. اختلاط في الافراح. الواحدة اليو بين دول يصرف على الفرح سبعين تمانين الف جنيه ويخرج بسبع انت مليان باليصيئه بسبب الاختلاط والمصايب اللي بعد الاختلاط اللي حصلت في الفرح بتاعه ده ده اول حاجه اول حاجه في حياته الزوجيه بس اول حاجه بياخدها ربنا جزاء شكر لله على نعمه ان هو رزق وزوج 70 80 مليون حسن على الاقل في زياده المليون سيئه على الاقل في ليله زي ده اختلاط في كل مكان يا جماعه اختلاط في المصايف اختلاط في الاسر صدق الاسره صدق العائله ممكن تلاقيه عادي قوي فلان ومراته رايح يزور فلان صديق بيق ومراته والاثنين كل اصدقاء العائله لبعض وتفضل دي ودي كاشفين شعرهم قدامك وجوزتي وقدام جوزي وصاحبين للصبح ده صديق العائله الاختلاط اللي بقى منتشر في المجتمع ده مين ده ده ابن عمي ومين ده ده زميلي في الشغل ومين ده يا بنتي ده صاحبي ده صاحبي في الدراسه ومين ده ده اخو جوزي ومين ده ده صاحب جوزي كل ده عادي امال مين اللي لو البراءه الوقت وقفت معاه يبقى حاجه مش عادي ويه ده زي بنتي ده زي اخويا ده زي ابني وزيك يا عمو الحمد لله يا بنت عمل ايه عمو وتضحك مع عمو وتهزر مع عمو ما هو عمو بقى والله اعلم عمو بيفكر في ايه قال ليت الشباب يعودوا يوما فالاختلاق كان احد زمائلنا احد الاخوه ايام ما كان في مدرسه ثانوي مختلطه كانت ام البنت تقول له يا حبيبي يعني الرحله بتاعه اللي, اللي هتطلع دي لو انت ما طلعتش فانا مش هطلع بنتي ابدا انا ما امينش عليها الا معاك حاضر يا طنط الف شكر يا طنط يا سلام اي خدمه ثانيه لا يا حبيبي خلاص حافظ عليا زعنك حاضر قوا انا الاثنين ان شاء الله لا حد الشباب كان في كليه بس كان معمر شعباله كذا سنه في الكليه فبنت داخله لسه سنه اولى ابوها بيقول له في التليفون يا ابني خدها واحرفك كليه واعرفك الكتب ابوها يا جماعه ابوه ربنا بيقول قوا انفسكم واهليكم نار وابوه اللي بيعمل كده في بنته ابوها اللي يفتح باب من ابواب جهنم على بنته والعزه بالله فاصبحت قضيه الاختلاط دلوقتي حاجه حاجه خطيره جدا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه انا واثق من بنتي طب تعالى يا عم الواثق اما افرجك على اللي مترميين على رصيفات الجامعات نت التيراتيك نت مع بعض وتعالى يا عم الواثق اما نسمعكم ما بيقولوا ايه بعضهم قاعدين مع بعض انا بنتي حاجه ثانيه لما تيجي تحكي له اي موقف حصل انا ابني حاجه ثانيه انا اخويا حاجه ثانيه انا نفسي حاجه حاجه ثانيه ليه لا حاجه ثانيه ولا حاجه ثالثه هو كله زي بعضه كله زي بعضه يا جماعه اللي هيتحط في هذه البيئه هو حر في اللي هيحصل فيه هيجي يقول لك انا واثق ولا بنتي حاجه ثانيه واصبح الولد والبنت دلوقتي الولد دلوقتي والبنت ما تصوروش درس خصوصي من غير اختلاط دوره كمبيوتر من غير اختلاط مصيف من غير اختلاط رحله من غير اختلاط محاضره او سكشن من غير اختلاط ما ينفعش والولد دلوقتي امنيه حياته يبقى المحمول بتاعه فول ميموري نبربانات يا وكمان لو في ميموري ثانيه ولا محمول ثاني وثالث هو ده الواقع اللي احنا وصلنا ليه تيجي تتكلم يا اخي يا اخي بلاش العقد النفسيه اللي عليكم بقى تطلعوا على الناس يا اخي ده انتوا عندكم كله كده كل البنات نيتها مش عارف ايه وكل الاولاد زي ابه بشريه ماشيه يا اخي بلاش التقرف اللي انتوا فيه ده بقى وتيجي تتكلم احنا بنتكلم والله قدام الناس قدام المجتمع يعني هو المجتمع عطرفه بقى دليل شرعي ما الخامرة الوقت بقى تقوم في القاهرة. يبقى الوقت نشرب الله عايزه بالله خامرة في الشوارع. وتيجي اتكلم واحد تاني. ده انا بصح. بتصحين ان صلاة الفجر. ده انا بدعوها الى الله. ده احنا بنتعاون على طاعة الله ومرضة الله سبحانه وتعالى. من خلال اللقاءات اللي احنا بنتقابل فيها مع بعض دي. وتيجي اتكلم باب يقول لها ده انا بنتي متربي. انا قلت لها يا بنت. انا هسيبك على راحتك بس اوعى تعملي حاجه غلط يا سلام عامل زي واحد كب جب شركه بنزين وامكتب عليه ممنوع الاشتعال واضحه في وسط النار وقال لك مش هيولع هو انت عشان قلت له ممنوع يبقى بنتك لما تحطها وسط نار الاختلاط مش هتحصل الحريقه كل ده يا جماعه سحار صعاره افجت السينما تحس ان الافكار من انفجار والعز بالله التش اصبح لا يرقب في شاب ولا فتاه الا ولا ذمه التلفزيون بيتنافس مع القضايا عشان يحافظ على الجمهور بتاعه من خلال طبعا عرض الصور بتاعه الفتيات وبتاعه الرجال اصبح صعاره عرض المرء في كل مكان والشباب ماشي ومش ما عارف يعمل ايه والبنات ماشيه ما مش عارفه تعمل ايه صعاره والبنات بتوحسل وبتوحجمه والستات ماشيين ما هماش عاملين حساب يوم هيتقفل عليه قبرهم فيه ويتسالوا ايه اللي انت كنت البسو دة تفتح التليفزيون تلاقيه واحدة طلع له. تفتح بالجعلة تلاقيه صورة واحدة طلع له. تفتح المرتك تلاقيه صورة واحدة طلع له. تفتح تا رجل طلعatinya حاجة صعوب حرابها تلاقيه عليها صورة واحدة طلع لك. نقص تفتح علبة التونت لاقيه واحدة طلع لك من علبة التونت. كل ده الشباب طبعا في ضغط بيضغط بيضغط يخرج ينزل الشارع ولا ينزل الجامعه يلاقي الفرصه مفتحه قدامه اول خطوه من خطوات الشطط نحو الهلاك هي الاختلاط يقع الشباب والبنات فورا في الاختلاط عايزين نعمل فيلم فيديو كده الصوره الاولانيه بتاعته متصوره من ساحه الجامعه ساعه الظهر الاختلاط والتبرج والعلاقات الله اعلم بيها والصوره الثانيه بتاعته متصوره من فرح في فندق اي فرح من افراح المسلمين في فندق من الفنادق بما فيه من اختلاط و ويتبرج وصفر والصوره الثالثه من بلاجه من احد البلاجات وقت الصبح والصوره الرابعه شارع المشاه او اي شارع من شوارع المسلمين في يوم الخميس بالليل والصوره الخامسه والصوره السادسه والصوره السبعه وناخد الفيلم ده ونطلع بيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول له شوف يا رسول الله شوف حال امتك وصل ليه يا رسول الله شوف المسلمين وصلوا لدرجه ايه ده يا رسول الله قضيه الاختلاط يا جماعه قضيت الاختلاط انا ليه بتكلم عن الاختلاط طب ما انا كنت اتكلم عن الجواز العرفي مثلا لا ده ده اخطر 1000 مره من اي موضوع ثاني ده ده هو الثغره ما هو الوقت لو في واحد عايز يدخل يقتل واحد جوه بيت والبيت اتقفل كويس هيدور على ثغره يدخل منها اهي الثغره اللي الشيطان دخل بالنهل المجتمع بتاعنا هي ثغره الاختلاط قضيت الاختلاط اتصلت بي احد الفتيات من فتره وكانت منهار في غايه الانهيار يا بنتي في ايه طبعا يعني هي طبعا فحته النيار ده بقى بتك كل اللي في دماغها وما بتخبيش حاجه بدات العلاقه طبعا عباره عن صداقه لا مش صداقه بريئه ده بس الموضوع كلام بريء تطور الى علاقه بريئه تطور الى صداقه بريئه تطور الى صداقه غير بريئه ثم الجريمه اللي بيختس لها عرش الرحمن ولا يختس لها عرش الانسان يتكرر جريمه الزنا ولا عس بالله ظن طبيعه تخرج معاها كتير وعايزه تتفسح وعايزه تروح وعايزه تيجي تعمل ايه قال لها قولي لأهلك وكان راجل غني شويه حبتين شاب غني حبتين قولي لأهلك انك بتشتغلي في شركه وانا هديكي 600 جنيه شهريه تديهم لأهلك على انه مرتب الشركه وتمشي معاه زي ما هي عايزه حتى من غير جواز شويه وفكت ان هي حملت طب تعمل ايه طبعا هي واثقه فيه طبعا ده معقول يكون بيضحك عليا كل ده لا يمكن يكون بيضحك عليا فمحت ما تصرفتش قوي ان هي تطبط نفسها لغايه ما وصل الامر ان هي ما عادش ينفع تطبط نفسها قال لها لو بيع تطبط تصرفي راحت لوالدته والدته طبعا مسحت بها الارض طبعا اقل واجب لازم ام تعمله في موقف زي ده مسحت بها الارض طب تعمل ايه بدات بطنها تكبر ومش عارفه تعمل ايه قدام اهلها قال لها قول لهم انك مسافره مؤتمر تبع الشركه ويعني عشان تهربي عما تيجي بعد الولاده فقالت لهم كده قالوا لها ابدا احنا نفس احنا بنقدر نسافر برده وتعمل الحاجات البايخه دي ابدا فاما لا طيب قول لاهلك ان الشركه هتديكي 3000 جنيه مقابل الشهر اللي انت هتقضيه بره طبعا اول ما الباشا و وزكته يعني سيبوا 3000 جنيه في الضهر يا بنتي انتي متربيه وتحافظي على نفسك طبعا في اي مكان راحت سافرت في احد الاماكن قعدت شهر طب معلش اتاخرنا كام اسبوع طب الموضوع اتاخر اسبوعين لغايه ما ولدت ثم رجعت لاهلها ساعه ما صحت من الولاده ما لقتش الكنين بتاعها فين ابني بعدين بعدين طيب انا عايز استريح ما ينفعش امي طب انا تعبانه انا بموت ما ينفعش اقومها ورجعها لاهلها رجعه لاهلها طبعا في غايه الارهاق والتعب والجهاد منظرها بيموت ايه يا بنتي فين ايه ده انا وقعت من على سلم بس معلش طب ادخل استرائحة يا بنتي طبعا يا قطاس المنهرة ليه اول حاجة ابنها عايزة شوف ابني طب ولو الوقت روحته شوفه شوفه فيين ده ما انا وده مالجأ ولا وده في ايه وفي نفس الوقت لو جيت نمي وابوية قلت لهم انا الوقت بنتكم انتوا بتصنوها لسه يعني بنت بيه بنتكم وقال عندها ابن ام هو والله هي muito فيغه البنت دي مش مدركه كابسه ثانيه يا جماعه ما هو البنت اللي بتخرج قصرانه كل شيء في مستوى زين على قاله مش مدركه ان هي ما عادش ينفع يتجوز اصلا اصل البنت اللي بنت دلوقتي هتيجي هتضحك على واحد انما دي عندها ابن هتقول له ايه هتوديه فين هتصرف منه فين يبقى اتحربت من اكتر حاجه بتصون الفتاه تحلم براجل عمرها زوج يحنوا عليها ويحبها ويحترمها راحت فين خسرت كل حاجه انا عايز اقول للبنت البنت يا جماعة اللي لا تسحب صديق 20 في الجامعه و15 في النادي و5 في الشارع اللي وراهم و20 على الشات و15 واحد على الايميل واولاد الجيران واصحابه اولاد الجيران وحبايب اصحاب اولاد الجيران و90 واحد في المصف لما بتظبط في الصيف البنت بتقعد مع ده وتتكلم مع ده وتضحك مع ده وتتصور مع ده وتدي مسدل ده وتلعب صلح مع ده وفي الاخر والله يا بنتي فوق قسما بالله ما في واحد منهم هيبص لك لما يجي يتجوز انا عايز أقول البيت اللي اول ما بتدخل الجامعة اول حاجة في دماغها. اه يعني الوقت ما عادش حاجة بيخبط على البيض خلاص. يا روح انا خبط يا محدش اللي خبط علي. يبقى تدور على اول واحد اكثر واحد مناسب في الناس اللي حواليها. ده انا هاخده. يعني ايه? ضمان. اشيل لو ما قدمليش حد يبقى انا معايا واحد هاخده الضمان على ما تفرج طيب وبعد كده لو اتقدم لها واحد في النص الحمد لله فرجت ما خسرناش حاجه كذا مليون زيقه بس من وقفات والكلمات واللي زينا العين واليد والوزنا القلب واللي واتخذ اقدامه ايه يعني ما خسرناش حاجه طيب ولو ما جاش اهو عم الاستبن موجود هيروح فين يعني الحمد لله ضمن. انا عايز اقول للبنت دي يا بنتي قسما بالله قسما بالله قسما بالله. بالله. بالله العلي العظيم ما عند الله لا ينال الا بطاعة الله انت فاكرا ان كنت هتجري سوك في معصية الله لو اتجوزتها تتأسي اكتر من لو اتجوزتش ما عند الله لا ينال الا بطاعة الله البنت اللي بتدخل وقفات للشباب والبنات ووقفات حكيبه ويكون لوحد يحكي قصه اليوم بتاع امبارح خمس مرات ما مش لاقين كلام يقولوه ولما الكلام يخلص طب نلعب سيجه ولا نلعب صلح ولا نعمل اي حاجه وبعد كده بقى الخداع بقى زي ما انت عايز بقى والرقه المصطنعه زي ما انت عايز احد الفتيات واحده بيعكسها في التليفون فصوتها عجبه قعد يحاول معاها يحاول معاه لغايه ما اطمنها ينزلوا بره فاول ما شافها بره وهو متوقع انه يشوف بقى فاول ما شافها بره ان يبدو ان هو ايه حسب ظنه هو طبعا يعني ايه الموضوع ما عجبوش كده يعني فقال لها فقالت له اصلا الجمال مش مهم المهم الاخلاق الله سيفين في الخداع يا جماعة اهو ده اللي بيحصل والله يا جماعة والرقة المصطنعة كنت مرة في استقبال المستشفى قاعد لقيت فتاة داخلة مغمى عليها وفقد النطق يا جماعة في ايه البنت حالتها هو ايه اللي عمل فيها كده اختها البنت الشابة صلى الله عليه وسلم كمت لها ثم ركمت لها البنت حصل لها اصل واضح قلت سبحان الله اهدي لو وقفة في الجامعة بكرة الله اعلم هتوقف وتكلم بقى للسان ولا هتكلم بقى لي طريقة غير بقى انصام بقى لايه الافلام على بعض انا عايب ان انا صريح جدا انا اكبر عيب في ان انا ما بكذبش ابدا انا بابا بيقول لي انت يا بنتي هتعيشي انت مساخهك ليه انت هتعيشي بالاخلاق دي وسط الدنيا ازاي يا بنتي لازم تغيري اخلاقك شويه طبعا الافلامه ويقعدوا مع بعض مع بعض وفي الاخر بقول لمثل هذه الفتاه والله يا بنتي فوقي والله ساعد واحد من دول ما يجي يتجوز ما تفاجئني ان لا الفاسد رضا يبص لك لان مش ده الستايل الواعي عند الجواز ولا الملتزم رضا يبص لك لانه هو برضه مش ده اللي يستاهل الواقف عند الجواز وتلاقي نفسك واقفة في النص لا ده راضي ولا ده راضي وتلاقي نفسك بتماني على كل اللي فات يا بنت الحلال اللي عايز يقضيها معاكي مستند ده مش بتاع جواز اللي عايز يسيد معاكي على النت ده مش بتاع جواز اللي عايز يركب العربيه بتاعته معاك ده مش بتاع جواز اللي عايز يدخل معاك سر ما ده مش بتاع جواز ولا بيتجوزك هتتعيش في ضعفه اكتر من لما اتجوزكيش وانت حبيبي اللي صاحبك 150 فضي مش شاطر بقولك عيالك يا جماعه عايزين نلف فوق يا جماعه عايزين فوق انتوا مستغربين من حاله هذه الفتاه والمأساة اللي وصلت ليها في مآسي اكتر من كده بسبب الاختلاط بنت وتصاحب مع ولد بس يا بنتي ده مش مسلم صاحبي هو في عيب ان صاحبي يبقى مش مسلم انتوا متطرفين ولا ايه لا مش متطرفين الحمد لله صاحبت مع الاخ اللي غير مسلم ثم حبوا بعض والعلاقه دي لازم تتطور ثم طب هيعملوا ايه طب الحل ايه دلوقتي ما ينفعش يتجوزوا يبقى لازم واحد في اننا تغير دينه. طب انت حاول تغير دينك. راح يحاول يغير دينه ما ينفعش فيه مشاكل كبيرة. طب انا حاول والعزب لا هي اتحاول تغير دينها. راحت لالاسيس قال لها لا ده انت دون السن القانوني لسه ما اضافشا خليك. الت... طب الحل ايه? انا حاول مع اهل الله اصبر عنهم. الاهل رفضوا تماما اما يقسوا يبقى كل واحد مننا يشرف نفس الصم في نفس اللحظة ونموت منتحرين عشان اروحنا تتلقى في السماء. يا سلام كانت هي في قريه ساعه شربت السم ما عرفوش يلحقوها ماتت كفره منتحره والعزم بالله وكان هو في مدينه بجنب مستشفى بقدر الله يعني بقدر الله طبعا لحقوه هو وشوفوا هي ماتت على اي موت بسبب ايه العلاقات البريئه اللي كانت في العلاقات البريئه يا جماعه الموضوع مش بسيط والله يا جماعه الموضوع فظيع حد الناس يعني يعني كان احد الشباب اتعرف على بنت في الجامعه فالمفروض ان يعني البنت وقتها عادي علاقه بريئه فعلا ولكن ولد بدا يحبها بدا يتعلق بيها البنت مش يعني عادي بالنسبه لها فمره من المرات صرحت بحبه رفضت بدا يحاول يعني يضغط عليها رفضت وقفت ان في مره من المرات داخل عليها الجامعه بسكينه وان هالعه عليها بالطعانات وكان المشهد الاخير ليها في استقبال احد المستشفيات وكان المشهد الاخير ليه في صفحه الحوادث في الاخبار وكانت نقطه البدايه علاقه بريئه علاقه بريئه جدا غير اللي وصلات الموضوع لفي الدرجه عايزين نفوق ونعرف الاختلاط ممكن يعمل كوارث كده ايه حتى داخل الاسر سمعتم عن اللي سمت زوجها بسبب اخويا اخو يدخل ال اي وقت? اي حب تكون. وبعد ما حبوا بعض عادي بيخلصوا من الاخ ده بقى. يخلصوا منه زي السموه. وهو بيموت افلوا عليه اوضة. عادي يصوت في الشارع. دي حد شارعهم سموني. طبعا هم راحوا في داهية. وهو راح في داهية. كلهم راحوا ضحكه في الاخر طب وبعدين يا جماعه وبعدين سمعتوا عن اللي قتل الاستاذ بتاعه بسبب الصراع على فتاه ضرب عليه النار قد تكون الفتاه دي والله لا تعرف ده ولا تعرف ده ولا هداري ده ولا هداري ده يعني العلاقات البنيه دي ممكن تكون نيه احد الطرفين فيها حلوه بس الثاني مين اللي يضمن نيه الثاني فيها مين يا جماعه مين اللي يضمن يعني لما دخل الاسر اخو الـ اخو الـ زوج البنت قاعد عادي مع امراه الولد ما هم اخواته ومسايف في الاخر الطبي يلاقي بنته اتطلقت وابنه مراته اصرت ان هي تطلقها ويلاقي طبي ابن ابنه طبي بنته متجوزت طايت ابنه يعمل ايه هو ساعتها بقى ما هوش طبيعي ما هم قاعدين مع بعض ده اوسم من ده وده معطل عن ده ودي شعرها اجمل من دي ودي صوتها ادق من دي ودي جسمها اشيك من دي النتيجه هتبقى ايه تزيين الشيطان بقى مين اللي يعرف تزيين الشيطان بيبقى شكله ايه احد الشعراء كان ولا عز بالله راجل فاصل فكان لما يحب ينال براء من حرام يهددها هكتب فيك قصيده شعر لو ما يعني ما ما عملتش اللي انا امرك بيه اقول لها بقولك عليه فمر من راح لوحده فقالت له طيب خلاص ماشي انا موافقه بس على شرط نلتقي بالليل ولا توقد السراج في الظلام ثم راحت لمراته قالت لها مراته هي اللي راحت له بعد ما مات يعني فعل ما فعل مع زوجته قال له انت مش عارفني انا فلانة مراتك فقال الكلمه والله يا جماعه في خطره قال ما اسواك في الحلال واحلاك في الحرام هي مراته بس الشيطان في زي البق ممكن تكون مراته اجمل 1000 مره من اي واحده بص لها بره لما اغلط بيها ولكن تزيين الشيطان عشان دمطه قدامهم ما يبص لهاش واللي بره ممكن اقل 1000 مره من مهل ولكن الشيطان يقعد يزين زين لغايه ما يضيع الامر انا عايز اتكلم معاكم عن قصص من القصص اللي بتديني خيال المجتمع بتاعنا مش قصص واقعيه بقى قصه اخطر من القصص الواقعيه قصه في القران قصه سيدنا يوسف قصه سيدنا يوسف في الحلقه نموذج ايه عشان ايه لو كنت رحت تكلم جوزه في الاول يقول لك انا بتبص لجه انت مش عارف فرق المركز بينه وبين مراته ازاي اللي عادي مراته مع الخدامه مع السواق ومع هو مش خايف على مراته في الانقلاب لا اي حاجه ما انت شايف فرق المركز بين مراتي وبين العبد اللي عندها وبعد كده انت ما انت شايف فرق السن ولا ايه ده وهو طفل صغير داخل بيتنا كانت مراتي شابه ومتجوزه يبقى ازاي مراته تبص له يا حبيبي ساعه النار بتتحط جنب الجهاز ما حدش يفكر ايه الحريقه اللي هتحصل بقى قعد يتكلم للصبح عن النار تاكل كل حاجه بعد كده وراوده التي و في بيتها قدام عينيها في السيكشن بتاعها في الراوند بتاعها في المحاضره قدامها قدام بعض في نفس الفصل ولا في نفس المدرسه ولا في نفس الدرس على طول قدام بعض راودتهم يبدا الانشغال من طرف واحد تبدا التلميحات مفيش فايده تبدا التصريحات مفيش فايده يبدا الانفجار بقى مرحله الانفجار النار اللي ياما اتحرق فيها شباب من شبابنا وياما اتحرق فيها بنات من بناتنا لما تيجي مرحله النار تتاكد ربنا يمكنا سيدنا يوسف وراودته التي قوه في بيتها عن نفسها وغلقت الأبواب لما الاختلاط يحوط الشاب مبقاش عارف يروح فين تبدا الخصبعه بتاعه البنت الجريئه دي بتاعه امراه العزيز تطلع بره يبدا نسوه المدينه يقولوا اننا لنراها في ظلال المبين لسه المجتمع مش متعود على واحده جريئه زي في الدرجه وواحده يعني تبدا تبدا تبدا ضحكه شيطانيه تطلع من امراه العزيز يا سلام هم قالوا كده هم شايفين انه حرام عاملين لي شرفه انا عارفه هيقعوا ازاي زي ما انا وقعت ده هما يقعوا انا اللي هاعلن اختلاط هما اللي يوقعوا الاختلاط هتاوهم وهتودخلوا عليهم هيقعوا زي ما انا وقعت ونفس الخط... نفس خطه الحرب عايزين يوقعوا المجتمع الاسلامي بسيطه قوي عايزين تعملوا حريعه في المدرسه بالجاز يعملوا لهم مدارس ثانويه مشتركه ومدارس ثانوي مشتركه يعملوا لهم اختلاط في كل مكان هيقعوا هيقعوا وبعد كده هي اا هي كانت بنت جريئه في الاول تطور الموضوع بقت شله جريئه بقى وقعهم وكلهم بقوا بيروضوا عن نفسه ولا عزو بالله. الموضوع بقى شلة جريئة حيتطور بعد كده وابقى مجتمع جريئ. وليس شلة جريئة. وسيدنا يوسف عارف المصيبة جات من ايه? عشان كده قال لربنا ايه? وإلا تصرف عني كيدهن. يا رب بعيدهم عني. تصرفهم عني. سيدنا يوسف عارف ان المشكلة في الاختلاط. عشان كده يا جماعة العفاق. حتى لو دخلنا سجن العفاق مع سيدنا يوسف. ولبسته في بضع سنين الى عفاف يا جماعه العفاف عدم الانضراف وراء الطيار دهو ده وبعد كده لما قوس هيعرف الكارثه استغفري لنسبك هات لهم شيخ كده ما بين التمصيريه والسهره يديهم خمس دقايق كلمتين عن ربنا وبعد كده لما يجي الشاهد ان كان قميصه قد من قبل لو القميص بتاعه قطع من قدام يبقى هو اللي كان بيحاول يعتدي عليه وبقومه طب لو قميصه قطع من ورا يبقى هي اللي كانت بتحاول تشده وهو بيجري منها طب يا رب لو القميص مقطوع من الناحيتين في المجتمع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي لو المجتمع مقطوع من ناحية يبقى مين المسؤول؟ يبقى هنشي نحط المسؤوليه على مين؟ للاسف يا جماعه اقمص المجتمع الوقتي مقطوع من ناحيتين احد الشباب بيقول لي انا كنت بصلي الفروض في المسجد بعد العشره اروح البيت اصلي 11 ركعه قيام ليه؟ يعني راجل قوامه وبعد كده خطب بنت كويسه دخل البيت بيقول لي فجئت ان هم بيكلو علينا الباب طب وبعدين؟ الباب بيتقفل ساعه واتنين وتلاته وبعدين البنت حملت حملت ايه يا ابني لا تكون راجل قواه هيعمل ايه يا جماعه احنا مش مش نحضر حد ولكن ما هو اللي دخل وقبل السكه من اولها ما يعرفش ايه اللي هيحصل وده كان راجل قوام مش عايزين نحكي بقى تضيعت القصه خلينا نكمل المشوار اللي احنا ماشينه مع بعض يا جماعه عايزين نعرف ان اولها بتبدا بؤره صديد في الجسم وتنتشر واحده واحده لغايه ما تدمر الجسم بؤره شله واحده بس شله واحده مختلطه في اي جماعه لما كنا زمان في الكليه او حتى قبل ما الواحد يدخل الكليه كنت لو دخلت اي كليه تلاقي الكليه كلها مفيش حد واقف مع حد وتلاقي شله واحده بس جريك هي اللي واقفه مع بعض وكل الناس بتبص لها مش باهتمام ولو ذكرت في غيبتها كل الناس بتشمئز من ذكرها هي دي بس القره اللي واقفوا مع بعض الوقت تدخل الجامعه تلاقي العفاف هم اللي شله واحده في الكليه شايفين انقلبنا ازاي ما هو الحرب فهموها قالوا لك احنا لسه هنستنى عمال واد وبنت يدخلوا اول سنه يسبلوا لبعض ثاني سنه يسبلوا لبعض ثالث سنه يتعرفوا على بعض رابع سنه يكلموا بعض يطلعوا لسه الفساد ما انتشرش نعمل لهم مدارس اعدادي وثانوي مختلطه التدمير يجي من قبل ما يدخلوا الجامعه يدخلوا الجامعه عارفين خلاص اللي هيحصل كل المصايب اللي احنا سمعنا عنها واللي لسه ما سمعناش عنها شيء طبيعي يبقى الناس يا جماعه لعبتها معانا صح الناس تعرف تفكر معانا صح وقصه سيدنا يوسف في سوره يوسف قصه انهيار مجتمع احنا عشناه حتى المجتمع اللي ربنا اختاره قو المجتمع المصري حتى المجتمع اللي في الصوره كان هو المجتمع المصري نفس قصه المجتمع المصري ولازم الناس تصبر تصبر وتلزم العفاف حتى النهايه مع سيدنا يوسف عليه السلام يبقى ليه انا بتكلم على الاختلاط عرفت ليه انا بتكلم على الاختلاط طبعا الوقت عرفته لو احريتكم لان الوقت الحرائط المشتعلة في المجتمع كل قصة حب حريقة في قلب الاسلام كل حالة زنة حريقة في قلب الاسلام كل حالة زواج عرفي حريقة في قلب الإنس... الاسلام كل حالة عنوصة او طلاء حريقة في قلب الاسلام وكل دي من نتاج الاختلال كل ده من نتاج الاختلال موقعت الانهيار في اي مجتمع الاختلال لانه بيحول الناس لحيوانات بتفكر بشروت rabb اللي لما يتفقح كل المصائب ter يجي بعد كده الاختلاط عارفين لما يكون في 100 حنفيه في شقه ولهم محبس الحنفيات دي المصايب اللي بتحصل الزنا والجواز العرفي وجواز الدم وكل اللي بيحصل المحبس الاختلاط لو احنا تحفظنا عن الاختلاط العجشبه هيجي يصوت ويقول مش قادر الشهوه صعبه عليا والعجشبه هيجي يقول لي على سريه ولا عد فتاه تيجي تشتكي ما عادش يا جماعه كان ده اصليه لان احنا اسهلنا المحبس كل الحنفيات دي بعد كده هتجيب ميه منين ما عادش هتجيب بعد كده عايزين يعني احنا بنتكلم عن المصايب الاختلاط في الدنيا انما المنصوره الكبيره في الاخره مش في الدنيا احنا عايزين قبل ما نتكلم عن الاختلاط في الاخره بيودي لفين نتكلم عن حكم الاختلاط الاختلاط حرام حرام حرام انتوا ما سمعتوش عن السيده عائشه لما جت لها امراه دخلت عليها بتفرحها بتقول لها يا ام المؤمنين هاطفت حول البيت سبعا طفت سبع مرات واستلمت الركن مرتين او ثلاثه ورحت وصلت لقيت الحكم اسود واستلمته مرتين ثلاثه يبقى لازم شحمه الرجال فقالت لها يا عائشه لا اشرك بالله لا اشرك بالله ايه ده انت ضيعت الاجر بتاعك كله اجر الطواف والعباده الرجال الا كبرتي ومررتي انت بتدخل رجاله ازاي ده خيال وده ايه ده في اعلى مكان ما حدش بيفكر فيه حد يا جماعه رسول الله مع الصحابه في المسجد اللي هو اطهر مكان وقت الصلاه اللي هي اكتر وقت بيتصل قلب العبد بربه بيقول شارجو صفوف النساء اولها واخرها اخرها مين يا رسول الله كل ما السد تبعد عن الراجل حتى في الصلاه كل ما تدخل ليه يعني ربنا مش بيقول لك ما تتكلميش او ما توقفيش بيقول لك ما تقربيش ما تقربش تقرب ايه تقربي من هلاكك وهلاكك يبقى اذا يا جماعه ده حتى في الصلاه عشان كده سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لما دخلوا عليه كيلو فالسيده الى مراته كان شعرها كبير كده فهاجمت عليه تغطيه وشعرها مكشوف وغطته شعرها فقال لها يسقي خمارك فوالله لدخولهم علي لقتلي اهون علي من حرمه شعرك شايفين راجل خير على كعر مراده. ووهو بتاته. مش الاب اللي بيدي البنت رب عميد كنه في ايديها. ساعة ستة صبح ونازلة رحلة مع ربعين ولده وربع النهى. هتقعد معه مربع ايام في بلد بينه وبينها سبع تمان ساعات. تخير يا جماعة من اه ل اه? شوفوا قول الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى حرم الصحبية مرتين في الكرآن. مر على الثقه مر على الرجاله ولا متخذي اختان الاصحاب بقى اللي واخدين على بعض ولا متخذات غير متخذات تغضن غير متخذات اختان ولا متخذات تغضن للبنت تصاحب ولا الولد يصاحب ولا الولد يتجوز واحده من اللي بتصاحب ولا البنت تتجوز واحد من اللي بيصاحب تخيلوا ان ربنا يقول كده في القران شوفوا ربنا بيقول ايه شوفوا ربنا بيقول ايه واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ربنا بيتكلم مين بيكلم اطهر قلوب على وجه الارض? قلوب امهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيكلم صحابة رسول الله مصعب وزلمان وعمار وابو بكر وعمر. مش بيكلم شاب شابوته خلاص. بعد شهادر. وبيكلم فتا شفر ممكن يضحك عليها والفتن تضحك عليها. وربنا بيقول كده امتى يا جماعة? لما كان الوحي متصل ما بين الارض والسماء ثلاثة وعشرين سنة. اطهر فترة مرت على وجه الارض. مش في فترة صعرش دعوات اللي احنا عايزينها وربنا بيقول لهم كده امتى وهم معاهم رسول الله دخلنا احنا معانا رسول الله صلى الله عليه وسلم مش معرض دعوات الفضائيات اللي قلبوا الحق باطل والبطل حق وفصلوا دي على مزاج الناس هي اللي تلقصفتنا لما احد اضطرب على الفضائيات واحده تقول له الجواز يتجوز ازاي قال لا لازم برضه يبقى فيه كده ولازم برضه تعملي حفله مع شباب العماره و, و... ده. انت بتدعو لايه? انت بتدعو للجنة ولا بتدعو لكهنم? انت وقف على باب الجنة ولا من القعال اللي وقفين على باب كهنم? شايفين يا جماعة الموضوع ممكن يوصل لدرجة ايه? وفي نفس الوقت ربنا بيقول ايه? واذا سألتم وهنا? متعب عايز حاجه ضريه عايزين أكل. عايزين حاجه مهمه مش كشكول المحاضرات وصور مذكره واعرف الدكتور قال ايه والكلام الفارغ ده لا وفي نفس الوقت تخيل صحابه راح يسالوه المؤمنين هيسالك ايه هيسالك حكم من احكام الدين هيسالك حديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هيكلموه في الدين هيكلموه في الجنه والنار والموت والحساب هيكلموه في تسكينه النفوس واصلاح القلوب ورضا الله هيكلموه عن ربنا يا جماعه مش هيكلموه في الحب والكلام تخيلوا بعد كل ده ربنا برده بيقول لا العلاقه ما يبقاش فيها اختلاط هيحلها فاطمه بنت هيحرمها على فاطمه بنت محمد ويحلها لك انت هيحرمها على عائشه بنت ابي بكر ويحلها لك انت هيحرمها على زينب بنت رسول الله ويحلها لك انت هيحرمها على سلمان ومصعب ويحلها لنا احنا يا شباب ينفع كده ده ما ينفعش والله تسالوهنا من وراء حساب خلاص يا رب الحجابه انت رفعها على رب ما عادش يا رب صرت اهول الناظرين في ساحه المعصريه والحجابه اللي رفعناها حطيناها على قلوبنا وحطيناها على عقولنا وحطيناها على اوامرك وامور رسول الله صلى الله عليه وسلم لانكم اطهر من صدقكم وقلوبهم اطهر طهاره يا قلبك والبهار اوعى تقول نيتي وانت شفت نيتها اوعى تقول نيتي وانت شفت نيتها اللي شفت نيه التاني يبقى يقول العلاقه دي بريئه طول ما انت ما شفتهاش ولا راها الا الله علمي القلوب ما تقولش الكلمه دي ابدا انت السائر العظماء دول والرجاله العظماء دول ربنا يحدد العلاقه بينهم كده عشان تفضل القلوب ظاهره ومضيئه احنا بقى نعمل ايه نعمل ايه? يبقى حلال لي نعمل. اذا كان ربنا الرسول حرم ان امرأة توصف لقزها امرأة تانية. فاهمين? حرام انك تروح لقزك من الليل تقول له انا شوف تفلانة وعينها شكلها كذا ومنامحها شكلها كذا وما فاتنها شكلها كذا. حرام. اذا كان حرم عليك انك انت تسمع وصفها. هيحل ليك انك تقف معاها تبص الوصفها بعينك. ينفع. ننفعش. طب اللي خلفت امر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. حد يقدر يخلف امر النبي عليه الصلاة والسلام. واحدة عملتها. وحكت لجزها جمال. البنت اللي اخوات قدم لها. تاني يوم راح هو الجوز. جزائها والله انها خلفت امر النبي. حد يخلف امر رسول الله ابدا يا جمال. عليه الصلاة والسلام. إذا كان ربنا حرم النظرة. غضوا من ابصاركم. وانتم اخدتنا من ابصاركم. ربنا حرم النظرة. قال طب اللي حرم النظره يحل الوقفه طب وهو في وقفه من غير نظره يعني ينفع كده الاولاد وبنات واقفين في الشله هو قاعد يبص للسما وهي قاعده تبص للارض وهو يوسف لها انقوم اللي فوق ويتوخفل للجسمه ينفع يا جماعه ما ينفعش والله بقى اللي عايز يقف من غير ما يبص ولا من غير ما نشوف هت... هتنفع ازاي دي اختلاط بدون نظر لا يمكن والنظر حرام يبقى الاختلاط حلال لا يمكن يا جماعه لا يمكن حد يقول كده شوف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه والدخول على النساء اوعى واحد يدخل على واحدة ده انا كارج ده انا اخو جوزك ده انا جاي يركب وصلة نت الكلام ده كله منفعك فواحد قال له يا رسول الله افرق اي ده الحمو يعني اخوه يا قريبي السايد هو لا اقول لهم لا قال الحمو الموت القريب الحبيب يبقى الموت ومال زميلك اللي ما يعرفش حاج عنك ولا قلبه عليك يبقى ايه اذا كان الحمول موت احد السواقين التاكسي وهم ماشيين اول الفجر في الشارع فراى ست في حاله يرثى لها في الشارع وركبها طلعت بتولد وعايزه تروح المستشفى ووداها المستشفى بسرعه فلما وصلت المستشفى قالوا له هتولدي طب هات بياناتك قال له انا مالك ده انا سواق تاكسي قالوا له بس هات بس انا مش كوزها يا سيدي هات كمرفق ليها تاني يوم اتصلوا بيه مبروك جالك ولد انا ما اعرفش ده هو تاكسي قالوا له ما فيش الكلام ده عندنا انت جبتها وانت سجلت اسمك وامال هو ده من مين احنا نعرف ان مين من ايه ما لوش اب بقى ولا عصب الله فأعمل طب خلال الحل الوحيد ان هو يحل الحمض نووي عشان يثبت عدم من نسب لهذا الولد حل الحمض نووي فعلا بعد فترة عن مزارة النتيجة فقالوا له اتصلوا بيه قالوا له مبروك ايه ايه طلع ان فعلا مش ابنك قال له ما انا قلت لكم انا راجل ايه ماشي بتاع الكلام دوا قالوا له بس اصل انت طلعت اصلا ما بتخلفش ما بخلفش ازاي ده انا عندي خمس عيان ما بتخلفش حلم تاني مره على حسابه طلع ما بيخلفش راح لمراته اولاد مين دول قولي بالصو احسن اه قالت له اولاد اخوك اولاد اخوك تخيلوا بقى اخوه بقى عايش طول العمر ده كله خمس اولاد يعني كون في كم في كام سنه دول في كام سنه وصاحبنا ماشي اولاد اخوك الحمل موت يبقى صابه الرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عايز اكلم اللي مش مقتنع ان الوقفه حرام يقول لك لا لو تطورت لحب تطورت لمش عارف ايه يبقى يا حبيبي مجرد الوقفه بقى حتى ده السيئه يشتغل يا جماعه الوقفه نفسها انت دخلت كده في دائره الحرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن ادم نصيبه من السنه مدرك ذلك لا محاله الحي تفسد العب تفسد وزناها النظر والاذن تفسد وزناها السمع للاستماع واليد تفسد وزناها البط يعني ايه البط يا رسول اللمس طب هو وال... اللمس ده دا... اللمس ده بط اصل البط لما خدت حق حد انت لما لبستي واحده اجنبيه اعترت على عرضه ابوها وجوزها بعد كده في المستقبل والعين بتزد بالله في سينما والتلفزيون والدش والكلام ده والمذاق في الشوارع والود بتندي بالسمع لما تقعدي تسمعي كلامه وهو قاعد يغني عليكي بقى وانت قاعده بتشجعي كلمتين اللي هو عايدهولك واللسان يزلي وزنه الكلام الكلام, الكلام المتسوق بقى والكلام والعيسهه بتاع المكالمات الليليه والرجل تسدي وزنه الخطى والقلب يهوى ويتمنى احلم وييقظ ويصدق ذلك الفرش او يكذبه ست انواع من السينما غير سينما الفرش الحب الواحد الاختلاف في وحده العادي البريء اربع انواع من السينما دي عينيك بصطتها وودنك سمعتها ولسانك اتكلم معاها وايدك على الاقل سلمت عليها ويعني على الاقل طب انا حب ست انواع السينما موجودين في هذه الحلقه يعني انت عينك زنة لما انت بسط لها؟ وانتك زنة لما سمعت كلامها وهي خضع بالقل قلبك زنة لما قبل ما تنمي ساعة عاد تتفكر فيها ايه يا جماعة يبقى دا نعمل الزنة هو يبقى دا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعرض لهذا الموقف ليه؟ ايه اللي دخلنا في الدائرة دي؟ ألم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء فتنة كيف يجتمع الفتن والمفتون ايه زي؟ حرام يا جماعة حرام انك تعطي مع صاحبك في الجامعة حرام. بكل جرع الواحد بيقولها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من, من امرهم. حرام انك تعطي مع صاحبك في الجامعة. حرام انك تتكلم ايه? حرام انك انت تتكلم مع صاحبتك. حرام ان واحد مدرس يدي درس خصوصي نص بناته نص ولاد. حرام انك تشغل عندك واحدة. وفي واحد ممكن يقدل او اصبر تعيد او احسن. حرام انك تقعد تهزر وتضحك مع زمنتك بالشغل حرام وزا كان الوقف حرام الشات يبقى حرام ولا حلال والمس ده حرام ولا حلال والمسش حرام ولا حلال عايزين نفكر يا جماعة عايزين نعرف احنا ماشيين في انتكاه الجنة ولا ماشيين في السكة تانية ولا عايزوا بالله عشان كده ايه العقوبة اللي منتظر اي انسان لما يتعرض لغضب الله العقوبة انا عايز اسأل كل واحد وقف في اختلاط اول سؤال ربنا بيبص لك انت في نظرك بعد ما خلصت الوقفه دي قربت من ربنا ولا بعدت عنه قربت من غضبه ولا من رضاه السؤال التاني الارض اللي انت وقفت عليها معاها هتشهد ليك ولا هتشهد عليك يوم القيامه الارض اللي مشيتوا عليها 300 400 كيلو وانتوا رايحين رحله مختلطه هتشهد ليك ولا عليك يوم القيامه السؤال التالت في ملك يمين بيكتب حسنات وملك شمال بيكتب سيئات اللي كتب عليك الوقفه دي الملك اليمين ولا ملك الشمال لو انت الوقت بقى... عن الناس بخاف. لو انت الوقت بيتكتب محضر عليك والادلة بتتكتب عليك هتخاف ولا لا. السؤال الرابع. قلبك بعد ما خلصت الوقفة دي. ميل ان يروح يصلى ركعتين بقى رشوع القرآن ولا يروح يشغل اغاني ويعيش حياته ويعمل معاصر الله. قلبك ما يميل ايه بعدها. السؤال الخامس كل يوم بتعمل فيه قعاط بيتبنالك بها املك في الجنة يعني ملكك في الجنة بيزد بطاعتك. وكل يوم بتعمل فيه معاصي ممكن يعدي لك بيها مكان في النار النهارده اليوم اللي انت وقفت فيه معاها واليوم اللي انت وقفت فيه معاها قربتي وبتنالك حاجه في الجنه ولا بتنالك فيها حاجه في النار اسئله لازم نسالها لبعض عشان عقوبه الاختلاط في كل حاجه اول حاجه الاثر الدنيا والاختلاط انتقام ربنا سبحانه وتعالى يعني انا وعيت على الدنيا كده وانا طفل صغير على واحده معرفه كده يعني واحده ساكنه قريب مننا ده جوزها سابها سابها مع مين واحده متجوزه حبها طبعا بعد علاقه بريئه طبعا طبعا يعني ده مفيش فيه فساد حب وبعدين هو وهي هربوا على العراق وطبعا عشت طول حياتي اشوفه متلقمه ومتبهدله ومن فتره بسيطه لقيتهم بيقولوا مش كسف ول انا رجع من العراق طب رجع ليه ده هيروح في سجن مصوبه لو رجع والتانيه دي مسافره وهي متجوزه يعني هيتقبض عليها هنا كانوا سراقان في العراق رجع يموت في بلده شايفين انتقام الجبار سبحانه وتعالى وهي هتعمل ايه بعد ما يموت هو بقى شوفوا بقى هتعمل ايه ده ليها اهل ولا حد هيقف عنها ومطارده من كل حد هتعمل ايه بعد انتقام الملك سبحانه وتعالى عارفيها يا جماعه يا جماعه الوقفه اللي بتقفها مع البنت دي فين هيتسدد من عرضك ليه بتتصدم من عرضك اوعى تذرق على حرمات الله سبحانه وتعالى والبنت بتدخل خساره كل حاجه احد البنات المدلعه الحلوه اتجوزت واحد بيحبها وشاب وغني وجاب لها كل اللي عايزاه اللي تطلبه طب انت انا زهقانه وانا بنرضى حتى لكم بيوته جاب لها كمبيوتر طب وصل لي نت وصل لها نت بدات تدخل في شهوه مهزله انا بقى مشات كله علاقات بريئه وقعت في علاقه بريئه مع احد الشباب بدا يتكلم معاها ويستظرف معاها ويلبيها لا يرقب في مؤمنه الا ولازم وهم عايزين يقفرشوا الاعراض وخلاص. بدأ يقنحها النيابة انوا بيحبها. بدأ التتمرد على جزهة. بدأ التطلب منه الطلاق كان بيحبها جدا. بعد فترة من المعاناة والعذاب خدت الطلاق بقى وراحت لصديق الشاهد بقى. انا اتطلقت والله الحمد لله ان كنت اتطلقتي. فرح جدا. وبدأوا ينزلوا وبدأوا يخرجوا والعزوم اللي بدأوا يقعوا في الحرام مع بعض. طب اتجوزني بقى. نعم اتجوزني. انا اتجوز واحدة سقطة ز انا اتجوز واحدة متدنية وحقرة زي. انت بتقول انا الكلام ده? يا بنت انت مدرس بنا تجد بحدش اتجوزها. ولا حد يبصلها. انت واحدة كده مع كل واحد شوية وخلاص. انت خير يا جماعة? بعد ما اتحطم بيتها. وتحطمت حياتها. وجوزها يعني في سبب صلاح طبعات شيردها لجعلها تهانية. وتحطمت نفسيتها خلاص. هي هتعمل ايه بعد كده بقى هتعمل ايه بقى يبقى البنت بتدخل على الشات وتقول لك حلال ادوني دليل انه حرام ده انت يا بنت داخله في سكه ضلمه حلال ايه وحرام ايه هو السكه الضلمه فيها حلال وحرام والله بعد كده سوء الخاتمه سوء الخاتمه احد ثلاث شباب ليه لترأس السنة؟ رجبوا مع بعض عربيتهم راحوا ملها من ملايه الليلية بتاعة القاهرة سهروا وشربوا ووقعوا في السنة ولا عزو بالله ورأسوا وسمعوا وعملوا وبعد كده رجوا عوش الصفح بقى وهم راجعين في العربية فجأة واحد منهم انا انا تعبان انا انا سدري مقبوط انا حاس اني مخبوط الحقوني حتى يجب لي دخطورك احد الشباب اللي كان معاه بعد ما تاب بعد كده بيقسم بالله انه رفع الغطم اللي على وشه لقى وشه بقى وش غرب بعد هذا الامر خادم صور هيختم ايه هيختخر عذاب القبر لما رسول الله يقول ان الاختلاط نوع من انواع السنه يبقى عذابه فرع من فروع السنه انتوا عارفين السنه بيحصل له ايه انا مش هقول بيحصل له ايه انا هقول بيحصل له ايه في القبر بس لما رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل اخذه وعرض عليه رجال ودساحه را في تدمور فرن زي الفرن اللي بتشوف فيه السمك والعيش والنار من اسفل منهم بيتشوا في القبر وبرهم مولع عليهم نار مالها هؤلاء يا جبريل الثناء يبقى تخيل بقى لو الاختلاط ولو حتى درجه بسيطه من الدرجات تحط نفسك فيها ولو حط فرع بس من ازيل فروع بعد كده يا جماعه بعد كده اصل الاخ... هو الاختلاط بتفكر معايا الاختلاط ايه الاختلاط كلمه هو في هتقف معهم مش تتكلم هتحط ايدك على بؤك كلمه طب والكلمه ممكن واحد يهوي بقى في النار 70 خريفي لقاع جهنم طب لو قلنا 70 سم بس تحت النار مين يستحمل طب غير الكلمة بصة. ينفع من غير بصة مينفعش. بقى لك ساعة بتكلمها. بصة طرق ستين دقيقة في ستين ثانية في تلات تلات وستمية. تلات تلات وستمية سيئة كتبت عليك الرئيب. السعاده اهي ممكن واحد يقول ده ايه يا جماعه كان في ناس بتسلف لو عرفوا ان سيئه واحده كتبت عليهم الشهر اللي فات يجي له سكتة قلبيه فين خوفنا من الله بعد كده لمسه حطيت ايدك في ايديها ايه يعني يا عم الشيخ لان يطعم احدكم بمخيط من حديد في راسه خير له من ان يمس يمس بس لمس امراه لا تحل له ده ده عداد عداد شغال عداد من اول ما الوقفه بدات والعداد شغال وبعد كده غير المجره بالمحصده معصاه في القهر والعزه بالله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم غير لو الاختلاط جاب سنه شغلي في الارض غير لو الاختلاط جاب زنا عرفي والعزه بالله بقى اللي هو اشد عقوبه من الزنا الف مره غير لو الاختلاط جاب على سريه غير لو الاختلاط جاب حب وغ غير لو الاختلاط جاب التوابع بتاعته والكلمات الفاحشه والنظرات غير ال... لو الاختلاط جاب كل ده كل ده حاجه غير مفاجات يوم القيامه غير مفاجات الدار الاخر اول مفاجاه واذا النفوس سوغت تسعى يوم القيامه تلاقي نفسك مع الشله اللي كنت معاكوا لا احنا كنا في الدنيا مع بعض بنتبسط ونقيس اه انما في الاخره لا في الاخره احنا عايزين انا عايز ابقى مع الناس الصالحه عايز ابقى مع ناسه ما ينفعش حبيبي المر مع من احب كل اللي حبيتهم في الدنيا ثاني مفاجاه طبعا تتوقع بقى ما انت شايف عملهم كان شكله ايه ثاني مفاجاه الاخلاء يوم ادن بعضهم لبعض عدوه. العداوة. طب ليه بيعدوا? ليه لا اصحابوا الشلال في عدن بعض? عارف ليه? لان كل واحد منهم عارف عاقبة واحدهم مع بعض ايه? فحاول يلزها في التاني. وحاول يجيبها على التاني فبدات العداوه المفاجاه الثالثه قال تعالى سبحانه وتعالى وانذرهم يوم الاسفه اذ القلوب لدى الحناجر من شده الرعب القلب النبضه بتاعته بتوصل للحنجره اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين الايه اللي بعدها ايه يعلم خائنه الاعين واحده ماشيه مع ابوها خطفت بصه له وهو مش واخد باله هي دي خائنه الاعين يعني من اولها كده ربنا بيقول لك قبل ما مش قبل ما تتكلم ولا قبل ما تقف قبل ما تبص افتكر انك هتتحاسب على البص يوم القيامه ان كل بصه دي كلها باخ المفكر الرابعه اياكم محقرات الذنوب الرسول شبه تشبيه غريب قال لك بالذنوب الصغيره دي عامله زي ناس حابه تسوي اكل كل واحد جري في ناحيه ده جاب حطبه صغيره وده جاب قش صغيره وده جاب عود شجر صغير لغايه ما جمعوا اللي ولعوا بيه حريقه انضجوا عليها لقم قال لك هي دي محكرات الذرب البصه دي حته حطب والوقفه دي حته حصب. حطب حطب والتسليمه دي حته حطب والمسجد حته حطب والمسج لحته حطب وبتاعه الايميل دي حته حطب كل ده حطب على حطب على حطب على حطب اضرب في عدد الساعات في اليوم في عدد الليالي في السنه الدراسيه خير اللي بيحصل في مصر في عدد السنوات شوف جبل الحطب هيبقى شكله ايه لما يجي يوم ما لاقي جبل الله ده كله ايه ده ايه ده غير ثلاث اربع سيئات ثلاث اربع كفه الميزان هتطب على النظره والكلمه يا رب ده انا زمانك ولا كوست عرفي ولا عملت حاجه بالمصايب دي تعالوا يا ملائكه اقروا الروح على ذنبه ذنب يلاقي ذنب ذنب موجود احسبها وانت عارف ما انت ما خدتش واخد بالك ان العداد شغال, شغال شغال شغال المفاجاه السادسه مفاجاه القنطره لما تلاقي ابوها ماسك في رقبتك واخوها ماسك في رقبتك وجوزها اللي اتجوزها بعد كده ماسك في رقبتك وبيقول لك تعالى يا حبيبي انت اخدت من عرضي يا ديك اللي اتحمل ليك المفاجاه السادسه سعد العرض على الله لما يشهد عليك عضو وعضو وهي نفسها تشهد عليك والارض اللي وقفت عليها ما عادش تشهد عليك المفاجاه الاخيره للاسف الشديد ساعه النار ساعه العقوبه لان العقوبات ما اتكفرتش في اللي فات ساعه النار يا جماعه حد منكم يسمع عن حاجه اسمها قاع كهنم قاع كهنم ده جزء من اجزاء كهنم زي ده ما الفطروم ده جزء من اجزاء القرد قص حد سمعها في البحر قاع المحيط ده بيبقى اكتر حته عمقه في المحيط ما بيعيش فيها غير الحيوانات البحريه المتوحشه صلام جامد لا يحتمله مخلوق بتبقى حته رهيبه قاع صحيح اهو ده زي قاع جهنم في جهنم تخيل لما الحجر يترمي 70 سنه عمال يوصل لقاع جهنم يعني لو المحيط الاطلسي بقى نار محيط النار حد يقدر يستحمل يبقى في القاع بتاعه تخيل عمق جهنم قد ايه القاع ده بعد قد ايه وتخيل الحجر فضل 70 سنه حجر زي ما هو لغايه ما وصل للقاع اتبددوا بقى وقود. يعني حرارة قاع جهنم من زي حرارة اي مكان في النار. استنى. والظلام بتاعه ده رسول بيقول سوداء مظلمة. تخالي منها من براه رسول. يبقى من جوة مسلمة قد ايه? طب القاع بقى مسلم قد ايه? ده لو مفيش غر الظلام يبقى عذاب يبقى كفاية. استنى. بعد كل ده لاملعنا جهنم. يا رب ده جهنم دي اماكن كتير منها القاع. يبقى القاع هيتملي. هيتملي ببين. مين يا جماعه من الاقوال المرعبه اللي الواحد اراها احد المفسرين قال في قول الله فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوط يلقون غيا قال الغي وادي اصحق وادي في قاع جهنم يعني اتبعش شهوات اللي اتخمسوا في الشهوات لما الرسول يقول ان في كلمه ممكن تنزل في قاع جهنم لا ترى بها بأس او لا تلقي لها بال ترمي الواحد في قاع جهنم طب الكلمه اللي انت نهشت بيها عرض واحد واقف مع بنته ولا مع اخته دي مش من الكلمات اللي تودي في قاع جهنم دخلها يا جماعه معايا ليه في رمضان بالذات ابواب جهنم بتتقفل لان الصيام اكبر علاج وصفه رسول الله للشباب اللي عنده شهوه لما الشهوة تتقفل بالصيام النار تتقفل يبقى ايه اللي ينزل في جهنم? الشهوة ولا عزو بالله عرفته ليه? عرفته ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم? هو عن نتبص ان الامام احمد انه كان بيصرخ على المنبر انظرتكم النار انظرتكم النار يقول اختراوي حتى لو ان رجلا بآخر السوق لا سمعت. عرفته ليه بينزل كل يوم ملك من السماء ينادي ويل للرجال من النساء وويل للنساء. ويل? عارفين يعني ويل? ويل يا عزبنا? يعني يا ما شبابها يدخلوا جهنم بسبب الدلات. ويا ما بناتها يتعذبوا في جهنم بسبب الولاد. ده كلام نصوص انا ما بقولش حاجة. ويل للرجال من النساء. وويل للنساء من الرجال. حدس حسنوا شيخ للباني. انا ما بقولش حاجة من عندي. انا ما بقول قرآن وصنة. دخلوا القاع جهنم يا جماعة. ده زا كان الحطمة اللي هي مش القاع ده جزء من جهنم بتحتم الجسد لغات ما تطلع على القلب. ده لا حاجة وظيفتها القلوب اللي مليئنا شعوات ونجاسة والعزب الله تطلع عليها وتعذبها به. ده ده عذاب جزء ما هوش الطائب. ايه قاع ازا كان سقر وهي ليست القاع. ربنا قال ان المجرمين في ضلال وسعر جنون. ليه يا رب يوم ما يسحبونا في النار على وجوههم فوقه مس صقر مجرد بسع يجيب الجنون امال اللي يدخل فيها ده دي مش القاع يا جماعه ده فقر انا عايز اتخيل معك انا عايز اتخيل يعني ايه قوعد جهنم? يعني ايه قوعد جهنم? حيثك تتخيل معي الوحف ده عشان نعرف بعد كده انه لا يزال الـ الـ الـ الـ الـ الشاب يختلط ويختلط ويختلط ويكلم ويمشي ويبصاحب حتى يجد الزنوب دي كلها اجتمعت عليه الى جهنم وان عزو بالله ولا حسب الله يبقى عايزين يا جماعه لما نسمع قول الله سبحانه وتعالى لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال يعني ايه يا رب ده لو واحد مقفول عليه تابوت ومتولع عليه من فوق ومن تحت تحسب ايه ده ده ده هو اصلا جوه تابوت نار ومن فوق نار ومن تحت نار انت بتخوفنا كده ليه انت انت بترعب. يا حبيب قلبي انا مش برعبك انا بخوفك امال ليه ربنا خلى سيدنا عبد الله بن عمر وهو نايم يرى جهنم طب ما خير ربنا يوريك جنة بقى ايش هي الرحمه لازم نفوق يا جماعه ورى جهنم وفي صحيح البخاري وراء الملائكه اللي ماسكه مقامه الحديد وراء رجال معلقين من ارجلهم بالسلاسل وارقصهم لاسفل في جهنم وراء شفر جهنم والملائكه اللي واقفه عليه في رؤيه في صحيح البخاري طب ليه ربنا ورى عبد الله بن عمر بن الخطاب في الرؤيه ليه عشان احنا محتاجين نفوق احنا محتاجين لفوق كميه الشهوات الرهيبه دي ما هو ايه حل قضيه الاختلاط هقعد اقنعك واجيب ال50 شوبا اللي بيتقالوا واردلك على ال50 شوبا وبعد كده كل واحد يخرج مقتنع وبعد كده مفيش حد ينفس حاجه علاج القضيه دي الخوف من الله وهت دي القضايا ما بتنتشف في المجتمع الا لما تظهر الخوف من الله يبقى انا لما بخوفك انا بحبك يبقى انا بقول لك دلوقتي وبقول لك دلوقتي لو بتحبوا بعض سيبوا بعض لو بتحب نفسك افاد عنها لو بتحبها سبها لو بتحبيه بعيده عنه لو بتحب نفسك ما تصنب شايتي لو بتحبها افاد عن كل الفتن دي من اولا الاخيرها يبقى يا جماعة ده دي رسالة رحمة وليست رسالة عذاب ياه الموضوع لسا كبير شوفوا بقى شوفوا فقليب الوجوف في النار ده بقى شوفوا العكس بقى شوفوا كلام ربنا بقى الناس اللي دخلت الجنة نشم نفسنا شوية متكئين على رف رف خضر وحفطري الحسام كلمه رفرف دي كلمه جميله قوي المفسرين قالوا فيها كلمات كتير من اجمل الكلمات ارو من الرفرفه يعني ايه المرجحه يعني ايه لما واحد يشوف شجرتين كده على شط النيل ولا بحر ويقوم ناصب مرجيحه كده بينهم ويقعد يتمرجح بقى تخيل بقى انت وحبيبتك ومراتك في المنظر ده وانت وحبيبك وزوجك في المنظر ده اه حاجه ثانيه بقى غير الكلام اللي احنا بنقول عليه متكئين بقى شوف الاتكاء ده بقى قعده اللي ما فيش في دماغه بقى حاجه مزعلهك قاعدة البشاوات بقى. حاجة سعادة بحاجة. متكئين على رفاف خضر وعبقري الامسياب ال اللي متكئين عليها مزخرفة باروح الالوان اللي انت مشوفت ايش في حياتك? يا جماعه ده ربنا اول وصف وصف به الحور العين في القران في سوره الرحمن لم يطمثهن نقبله امس ولا رجا مفيش حد بص لها قبلك مفيش حد كلمها قبلك مفيش حد وقف معاها قبلك العفاف يا جماعه العفاف من الاوصاف اللي ربنا وصف بها نساء الجنه من اوصاف النعيم يبقى احنا عايزين ايه يا جماعه عايزين ايه طب انا ليا ايه لو سيبت الاختراط ليك ليا ايه ليك ايه اول حاجه كل اثنب الاختراط اللي عملتها في حياتك تتبدل حسنات ان شاء الله تاني حاجة جبختك عند ربنا الراجل التاني في الثلاثة والغاءة في الثلاثة لما اتقفل على الهم الصخرة لما قال يا ربنا عفت عن بنت عمي ربنا حرق له الصخرة من مكانها ربنا يحرك لك صخور حياتك من مكانها معي تلا في الدنيا ثالث حاجة حب الله. ده? حب الله. انت لو دخلت عند واحد بيته وبنته والامرته عادة. وغضت بصرك يحبك لانك انت غضيت بصرك عن محارمه. الله لما يلاقيك في الارض غضت بصرك عن محارمه يحبك. استطيع صلى الله. لما احد الشباب تحب في الحادث الرئي باح تاعد. مش قادر. فكيف الاخر سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم? لما الشاب رح للرسول وقال له يا رسول الله اقدر لي في الزنة. والرسول حط ايده على صدره و الشاب ربنا اشفى من الشهوة. قال يا رب يا رب الشاب ده. لأ رسول الله يروح له يحط يده على صدره وتروح الشهوة اليكواه. انا مش لاقي رسول الله يا رب? انا جيت لك انت يا رب. انا قلت لك انت انت اللي عيني على نفسك يا رب فرحت وقلت يا ربنا اذا ليه في الحب اذا ليه في الاختلاف لا يا رب قلت لك انت يا رب ربنا شافوق عنه على نفسه مش عايز ربنا يعينك ويبقى في صدا بينك وبين الله هتاخد ايه يا ابني من فقد من وجد الله فماذا فقد هتخسري ايه؟ هتخسري ربنا عشان مخلوق هاتضحي بربنا عشان واحدة هتضحي بعلامتك بالله عشان واحدة هتسيب اللي بي حبك عشان واحد بي성ام علىك هتسيب اللي بيرحمك عشان واحدة يبقى سر عصبك في الدنيا والاخرة هتسيب اللي بيصدرج عشان واحد ممكن يبقى سبط فضاحت الدنيا والاخرة احنا بنسيب مين عشان مين يا جماعة؟ بنسيب مين عشان مين. اجداد هناخد كتير قوي في الجنه وفي الدنيا وفضل الله وحب الله سبحانه وتعالى انا مش عايز اقفل الدرس قبل ما اوجه رساله للمفتاح بتاع الباب مش احنا قلنا الاختلاط ده باب لو اتفتح تيجي مصايد المفتاح بتاعه هو انت انا مش عايز الدرس يخلص قبل ما اوجه لك رساله السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله وكفى وصله وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد الرساله اللي عايز اقولها لك قبل ما نبدا الدرس قصتين قصه واحده رخصت نفسها وخدت ايه في الاخر وقصه واحده غلت نفسها وخالت ايه في الاخر ايه اللي رخصت نفسها دي انتوا عارفين قصه التاني في الثلاثه اللي اتفق عليهم الصخره لما وقف يدعي ربنا عشان ربنا يفتح الصخره قال له ربنا ايه اللهم انه كانت في ابنه عم علاقه اختلاط مثالي هو يا جماعه داخل الاسره احبها كشد ما يحب الرجال النساء بيحبها جدا فرابطها عن نفسها عايزين نحب بعض ابدا طب عايزين يعني ايه عايزه نلف في الحرام ابدا ادي نموذج في سالي لعلاقه اختلاط مثاليه بنت محترمه جدا بيتكلم لاولاد اه بيتكلمه وبتروح وتيجي معاه ولكن بترفض تطور العلاقه باي درجه من درجات التطور محترمه ما حافظه على نفسها مش هي دي البنت اللي بتحافظ على نفسها هي دي وانا بقرا الحديث بهت لما قرات شوفوا كروتوها على نفسها فطلعت بعد كده جاءتها سنه اسمها كاتلو قال لها اعطيكي 100 دينار وتمكنيني من نفسك وافقت ادها مية وعشرين دونار ولما تمكن منها قالت له اسم على كلمة المبهرة اتق الله ولا تفض الخاتمة الا بحقه. خاتمت. هي بك? هي مش متجوزة. الواحد طول عمره بيقرأ الحديث هو بتاله انها متجوزة. ده بتقول له لا تفض الخاتم. يعني الا بحقه. هو حقه ايه شبابه. بتجواز. يعني بتقول له لو افعل تجوزك. طب وما تجوزش من ايه? رقم 1 مليونير بدفع 120 دينار ذهب منهم 20 دينار بشيش تخيل واحد بيبقش ب 20 دينار ذهب وبنت عمه بنت عمه كولابك وبيحبها حب عاصف اكتر من حبا اي واحد في الجامعه ويا جماعه وبتقول وبكره اهي موافقه ان هو يتجوزها ومبتجوزهاش ليه يا بنتي يا بنتي اسمعي الكلام ده عشان مين ليه لان لما ده بيتفتح خلاص اللي ديتها 120 دينار اضيع عمري معاها ليه؟ اللي دقيته كلمتين حلوين اصرف فلوسي معاها ليه؟ يعني ايه؟ يعني يا جماعه البنت اللي بتتكلم مع الاولاد بيستر خاصها بيعرف ان هي ممكن تقع يبقى يجيبها بالغالي ليه؟ تقع انا ماقعش ابدا هتقعي مش هقع هتقعي هي وقعت اهي ساعه لحظه ضعف ولحظه اسمه وقعت يبقى انت ممكن تقعي يا جماعه عايزين البنات يعرفوا تفكير الشباب شكله ايه؟ الشباب بيفكروا ازاي؟ عايزين يا جماعه هي رخصت ان تركزت بايه ما اتجوزهاش ولا بعد ما مات اتجوزها وبنت ثانيه تخلك نفسها زوجة سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام شوفوا اول موقف شفناه كده واه لما سيدنا موسى ورد الضبدين واشد عليه كلمه من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تتسودان بيهشوا الغنم بتاعهم عشان ما يدخلوش ما يدخلوش وسط الرجاله يعني مش هم اللي ما يدخلوش وسط الرجاله الغنم بتاعهم ما يدخلش وسط الرجاله من اولها كده شاف العفاف بتاعها وبعد كده لما جت تكلمه بتقول له ايه ان ابي يدعو ان إيه يا جماعه ان ايه ابي ابويا اول كلمة بتقولها فشل على طول كين ابويا تخيل بنت بتكلم ولد اول كلمة ابويا اه كلام جد مفيش فيه اتصار ولا كلام يحتمل معنى ايه ولا يخلي خياله المريض يصلح بيه لأ خياله يعني شاب المريض يعني بتقوله ان ابي يدعوك ليجسيك اجرى ما سقيت لنا لو شلت كلمة واحدة من الجملة يختل المعنى بتاعها وتخلوك ما فيش كلمه زياده خليه عشان كده اول ما ابوها قال له اتجوزها وافق على طول قال له فيك فايني ومالك موافق ورضى انه يشتغل 10 سنين يسقي ماء ويرعى غنم عشان مهر جوازها شوفوا اغلى مهر واحد دفعه في حمه الدنيا كلها وبعد كل ده تخيلوا يا جماعه ده بعد كل ده وهو ماشي بيها راجعين مصر بيقول لها اني انستو نارا لعلني آتيكم منها بقبضه شوف فين الكلمه الرائعه هو انا لو انت عطشان انا وانت عطشانين وماشيين ليه ميه هقول لك اما اروح اجيب ميه اسقين احنا الاثنين ده هو بيقول لها اديكم انتوا يعني مش ادينا انا وانت يعني كانه بيقولها انا هجيب دي عشانك انت يعني يا جماعه الحب باين في الكلمه الاحترام باين في الكلمه خاليه خلت نفسها فبقت خاليه عنده طول العمر واشتغل عشانها واقدرها وكل ده وفي الاخر قبل كل ده عملت ايه خدت موسى ربنا رزقها موسى يعني يرضوك عريس عمرك ما تحلمي بيه في الدنيا الضحكه منها بعد كده تبقى غاليه ليه ما ضحكتش لحد ثاني لو مره قعدت معاها يبقى قعدتها غاليه ما قعدتش مع حد ثاني لو اتكلمت معاها يبقى كلمتها غاليه ما قالتهاش لحد ثاني تبقى غاليه خلي نفسك خلي نفسك رخصتي نفسك ليه رخصتي نفسك لما تحكي مع ده ورخصتي نفسك لما مشيتي بالطريقه الفلانيه ورخصتي نفسك لما اتكلمتي كلام ناعم ورخصتي نفسك رخصتي نفسك ليه خلي نفسك عشان ده مالك انسان ربنا رزقك بواحده عمرك ما كنتي تحلمي انك كنت تتبتلي ادي واحده خلت نفسها وخدت ايه وادي واحده رخصت نفسها وخدت ايه العفافه يا بنات فلا تقعن بالقول يعني ما رققش صوتي لا يا حبيبتي مش بس ما ترققيش صوتك لو ضحكتي معتها بخطعت بالقول لو هزرت بعدت بخطواتي بالقول لو لما اتكلم بصتيله باهتمام وركزت بخطواتي بالقول لو خلص موضوع فتحت موضوع واعدت اهتم بمواضيعه تبي خطواتي بالقول لو نعمت صوت البعض بخطواتي بالقول سيطمع الذي في قلبه مرض انت اللي طمعتيه انت اللي طبعتي بطريق مشيتك. انت اللي طبعتي بلبسك. انت اللي طبعتي بصوتك الناعد. انت اللي طبعتي بكلامك ونظراتك. وهو لما هيطمع فكرك هيطمع فيه. فكرك يما هيطمع في الجواز ممك تبقي مش فاتما الرجالة. ده هيطمع ان هو يتسلم عاك شوية. فيطمع الذي في قلبه مرض. يا بنتي. ده ربنا وصل في السيدة مريم بتقول ولم يمسسني بوتشر. شايفين الكلمة يا جباعة? في واحد اللي مسكت اتخاطبها ولا ولا واحد بتعرفه تقدر تقول ولا ميمسسني بشر يعني ربنا بيقول لك ما يطمعش منك بلبسه لما امراه موسى قالت له الجمله اللي لا تحتمل كلمه زياده يعني ربنا بيقول لك ما يطمعش منك بكلمه لولا ربنا شوف ربنا بيقول ايه دايما يقول والذين هم بفروجهم حافظون حافظون حافظون ويجي على مريم بنت عمران ما يقولش حفظت فرجها يقول احصنت كأنها حصن اللي في حصن ده محدش يعرف يخرقه مفيش راجل يطمع مش بكلمه ولا بنظره ولا في جوه يستمتع بيكي في سنه علاقه زنا عرفي ولا انه يخرج مع اخوه يروح سينما ولا بقبل ولا بمشابه ما يطمعش ان يبقى في المكان اللي انت فيه اصلا ما يباش فيك احصلك في حصني لما تبقي غاليه بقى تفوقي من الخداع اللي انت فيه تفوقي من التايوبه اللي انت فيها لا هتخدي بعد العلاقات اللي البنات بتعملها دي لا هتجيب من ورا عريس ولا احترام ولا سعاده لا في الدنيا ولا في الاخره يا جماعه انا مش عايز اطول عليكم انا عايز التوصيات العمليه في الاخر التوصيات العمليه يا شباب خليكم معايا اول حاجه القرار الجريء الحاسم قرار المقاطعه مقاطعه التصنع بين الراجل والمراه تماما ايه انت شاب وايه شاب بتتكلموا مع بعض ليه هتركبوا النار بالبنزين ليه قرار جريء ما انتش قادره ازاي ما انتش قادره ما انتش قادره ازاي امه سلييم خذها كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم هرب من المدينه ما رضتش تمشي وراه هتعشي من غير زوج اه هتعيشي ولادك يتامين اه ولما جه ابو سلييم عشان يتجوزها قالت له لا انت كافر مش لما اتجوزك يعني انت ما تتجوزيش بس اه ديني اغلى عندي من اي حاجه يا اختي دلوقتي مسلمه مطلوب عشان تلتزمي تسيب الولد اللي انت بتكلميه طب لو انت مش مسلمه ومطلوب عشان تسلمي تسيبي جوزك اللي ما رضاش يسلمك سير ممراته عكرمه بن ابي جهل عملت وممراته صفور بن اميه عملت وزنه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عملت سابوا جوازهم للمشركين لاجل الله سبحانه وتعالى يا جماعه ده الصحابي اللي احب عناق البغي حبيبته بيحبها لما الرسول قال له لا لا لا لا لاجل الله ده حمصله كان في ليله الفرح الصباحيه يا جماعه شهوته واول ما ندم ونادي جهاد سبها لاجل الله سعد الخيصمه لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم في الاسلام قال له استنى ده انت مرضك ايه اختك من الرضاعه تطلقها عشان تدخل الاسلام تطلق لاجل الله مش عارف تسيب منتل اكل الله. اوه تتأخر يا جماعة في اتخاذ القرار. كان احد الدكتورات عندنا وكان عندنا يولد الانية فضيعة. ولكن مش محجبة كانت بتيجي المسجد تبكي بالدموع. للداعيات ولو نفسها تحجب بس جزء مش راضي. لسه من عدة ايام عارف ان منع الدخول البنات المنقبات من دخول في مكان هي مسكرة. يا شوفوا بقى من ايه اه طالع عليهم الامل فقست قلوبهم خدوا القرار بسرعه ما تاجلش ما تتاخرش واحد يعني مثلا صاحبك ولا صاحبتك طب بنتكلم بس في الدين لا يا حبيبي لا دين ولا ولا دنيا طب سلامات ولا سلامات طب مسداق ولا مسداق طب يبقى مالنا واسطه يعرف التاني اخبارك ولا واسطه خلاص نقطع الكفه اشكال الاختلاط تماما الاختلط في الشات والاختلط في ال... في اللد والاختلط في الايميلات والاختلط كل الاختلاط والاختلط ما بين يسحبوا بعضهم الموظفين وبعضه طب انا انا يعني يعني انا انا والله هرجع لماما هقول لها يا ماما انا عايزه البس نقاب وعايزه يا ماما ان انا ما اقعدش اتكلم بقى ابن عمي وابن خالتي يا ماما ده حرام يعني ممكن سلام عليكم وعليكم السلام بس انت اتجننتي يا بنت انت اتهبلتي في عقلك تعالي هنا ويفضل رافع عليها بقى اه اتصلت بيا والله واحده يا جماعه بتبكي ام بتبكي والله قطعت لي قلبي في المكالمه بتقول لي ابني ابني بيقول لي انا هدخل فيك السجن ابني بي... بيعتدي عليا بالضرب لو ما اديتوش فلوس ما بيصليش ما بيصومش رمضان جالي سرطان من قطر الام بتاعه الواحد بكي بس يعني يعني احنا هنبكي انا بقول لكل ام وكل اب ييجوا يبكوا بعد ما ولاده يوصلوا المرحله دي كنتوا فين اما ابوكوا في البدايه قالكوا انزل حافظ قران في الجامعه قلتله لا لا يا حبيبي احنا ان شاء الله نقدر نوديك ان شاء الله بعد 50 سنه كنتوا فين لما بنتك جت اجلي كلب استقاب قلتلها لا يا حبيبتي انت هتتلم على الارهابيين ولا ايه وشكلك بقى وحش كنتوا فين اما كنتوا مشغلين البيش اللي لكم ولما يقعدوا يرقصوا على اذن الكليبات تقعدوا تضحكوا وتهيصوا كنتوا فين لما اول يوم في الجامعه وبنتك جتله قلتلها خدي بالك يا بنت صاحبينك واحد كويس كده عشان تعرفي تتجوزي جوازه حلوه ولا ما بيحصلش كنت فين لما قلت لك يا رب ده وقلت له المعشه اللي في وشك اللي انت راجع لي بيها دي كنت فين لما ابنك جه قال لي كان عايز اصلي الفجر قلت له لا يا حبيبي الدنيا برده اقعد يا حبيبي وصل لما تصحى ان الله غفور رحيم جايين تبكوا ليه جايين تبقوا تتقطعوا لكم قلوبنا ليه بقول لكل اخ ولكل اخ واقوا يا جماعه ما تتكسفوش هتتكسف هتتكسف انك انت تسلم بس والاخبار ايه الحمد لله الحمد لله وعليكم السلام مع قرايبك في القصر هتتكسف من اصحابك وقرايبك ما تتكسفش يا حبيبي اول بنت طلعت تتنطط في الدش وهي عامله قلب ما اكتسفتش من حد واول بنت في الجامعه اتجوزت عرفي من ورا اهلها ما اتكسفتش من حد يبقى احنا بنتكسف في الحق ليه طب الكلام صعب القرار صعب عليا وعطفه وصب عني صعب ليه يا جماعه صعب ليه هو ده الاصعب ولا العذاب اللي احنا اتكلمنا عليه النهارده صعب ليه مش نفس الوقت والله حتى لو بتحبها حتى لو بتحبيه عارفين اول ما الطلاق يحصل ايه اول اسبوع هي هتلاقي نفسك بتحيط ومكتئب ومش طايق ثاني و... اسبوع ما عادش في دموع بس اكتئاب وذيق وخ تالت اسبوع هتبدا تنزل وتبدا تتكلم تاني مع الناس بس مخنوق يعني يعني يا ريت ما حدش يكلمني رابع اسبوع عادي بس لو حد فكرك بيها وشك يحمر وقولوا لك اتخطفت وتبدا كده صدق حشره وعينك تدمع خامس اسبوع في سنه اسبوع والله يا العظيم بقى بتبقى عادي خالص يا جماعه ياما صحابنا شباب كانوا في الاول بعد كذا سنه مسيبوا بعض ما فكروش يتقدموا لبعض اصلا والجزء اللي فكر يتقدم ايه يعني ما مستنيه ايه المشكله يتهد منطق البساطة. وفي اول فترة الانفصال دي اشغل نفسك مع اصحابك. اشغل نفسك مع الاخوان. احضروا بروسة نسائية. املوا وقتكم. املوا وقتكم البديل. بحيث ان كنت ما تقعش تالي. يعني انا عايز اقول لي ايه? انا عايز اقول لي القرار الحاسم ده اول توصية. طيب الكرح العمير. انا مش حايز اقول وصمة العار. البنات المزدلات والمراقبات اللي بتكلمهم مع الشباب في الشارع وفي الجامعة اتقوا ربنا. والله العظيم بقول لكم اتقوا انتقوا ربنا منكم. على صورة الدين اللي انتوا شواتوها. حولتوا نفسكم السكينة بتطعم قلب كل ملتزم بيمشوا اللي بيشوفكم في الشارع. حولتو نفسوكو السكينة بيمسكها كل واحد حقد عن الالتزام ويطعق بقى في الالتزام وشو صرتو اتقيه ربنا اتقيه ربنا في باشيتك وفي معاملاتك في البعاء والشراء اتقيه ربنا في كلامك مع الناس اتقيه ربنا انا خايف احسن تجي يوم الايامة والله العظيم عارفين ليس له من ساميه الا الجوع والعطج يتقلك ليس لك من نقابك الا الحر والعرق يا رب ده انا كنت متنقبه ماكيش يا حبيبتي عندنا نقاب نخوف فين ده انت كنت طعم ظهر في الاسلام فين النقاب ده انا خايف والله ليتها ما سنت ولا تصدقت ليتها والله يا جماعه احترمي الاسلام اللي انت لابساه احترمي النقاب اللي انت لفساه انا ممكن اتكلم بالراحه مع اي حد الا انت الواحد بيمشي في الشارع بيشوف منظر واحده مثله ولا منقبه ماشيه مع واحد ولا ماشيه مع بنات متبرجات ماشيين بطريقه بايخه كده بيعشقهم حتى مش ماشيين باحترام ولا ولا الواحد قلبه بيتشق نصيف الاخوات اللي بيشتغلوا يا جماعه في جمعيات الخيريات يودوا المعونات لزمتها ايه يا اختك تنفلي مع ولد ده انتوا بتعملوا ثواب ممكن تبقوا مع رسول الله في الجنه بايه انا وكافل اليتيم في الجنه كهتين تضيعوا كل ده عشان عشان تنزلوا تودوا المعونات الغذائيه مع بعض عشان عايزين تلموا الفلوس مع بعض انتوا ربنا انتوا بتز قد النوعيه شباب شباب جميل يا جماعه وشغال وبيجري وبيساعد وايجابي ليه تضيعوا ثواب العمل الخير اللي بتعملوها ديت عشان الاختلاط اللي ممكن يضيع كل الاجر ده عايزين القرار الجريء الحق الحقف الواحد ساعات كده بيشوف بنات كده والله البنت لو, لو لقت تصاحب ولد في ممكن تموت فيه جالسه في الفبيه عفيفات بنت ما تعرفش انا اكلم ولد ساعات الواحد يتصل بالباخ سميله كده فزوخته ترد ابقى عايز ابلغه حاجه بس حاجه يعني قولي له والله تقفل السكه قبل ما اقولها انت فاكرني ان ده واحد والله والله بحترمها بتبقى في عيني في السما السبع اقول ما شاء الله لا كتبه الا ربنا يبارك فيك يا ابني ربنا ادك واحده زدين لعبك انت زدين بالعافاه يا جماعه العفاف درجه العلاقات بيننا يجب ان تصبح علاقات رسميه انا مش بقول بنات في بلد والولاد في بلد علاقات رسميه رسميه يعني في الشغل في الرسميه التوصيه الثانيه بعد القرار الجريء ودي توصيه مهمه جدا استعمل سلطاتك في منع الاختلاط يعني ايه ابنك ما تخلوش يحطوا كمبيوتر في, في الاوضه يحطوا في الصاله الديشه شفرتيه ربنا في ابنك بنتك ما تشكيش فيها ان شاء الله محترمه ومتربيه ولكن يا اخي ارعى الغنم بتاعتك يا اخي حاسب على الغنم بتاعتك خد جدول المحاضرات بتاعتها ونفذها الساعه كذا المفروض تبقي في محاضره ايه ومقفك بره بادب وحنان ورفق يا اخي وانت جوزك الله خافي على جوزك يا جماعه اخت مطلقه نفض على الاخوات ما فيش حد راجل خلى بيته ليه كله خايف احسن من تختف تختف جوزك طب لو جوزك ما بيبصش مش هتخافي عليه يعني مش عايزك تطمني دلوقتي قاعده ما انت مش عارفه جوزك فين ممكن جوزك دلوقتي في العياده مع مريضه يتجوزها صح ولا لا ممكن ممكن جوزك دلوقتي في الشركه يتجوز السكرتيره ممكن جوزك دلوقتي في المحله يتجوز الاغلى عنده اه الستات الوقتي هيطلعوا جري من نفسي دي طالعين يشوفوا بسرعه جوزهم راح فين اعملي كبسه عليه ايه المشكله قولوا له انت الشغل بتاعك اخوانك ايه ايه المشكله ال... انت دكتور جامعة البنات في ناحية والبنات في ناحية. ما كانوا في السبعينيات بيطردوا البنت اللي بتلبس حجاب من المدرج. بس تستعملوا سلطاتكم. مدرس بيت دروس خصوصية مجموعة البنات يا مجموعة يا ولاد. اللي مش عاجبوا بالسلامة الله الغني عن المدرس لا يتجي الموراة. الله. ايه المشكله يا جماعه ايه القضيه اطفالكم من اول نهايه التدائي خلاص الواد والبنت سنه سنتين ويبلغوا ممنوع الاختلاط بعد كده خلاص يتعودوا بقى يبداوا يتعودوا عايزين نستعمل سلطتنا النقطه الثالثه ماذا بعد الاختلاط يعني لو الشباب عرف يتجوز طبعا هيبقى احسن لك لسالكم كام سنه يا شباب 10 سنين كده ان شاء الله قربت ان شاء الله قربت يعني باذن الله قربت انا ايام ما انا كنت ادوكوا كده كان بيسالي كام سنه كان لسل كتير برضو يعني أنت أبشر إن شاء الله فا يا جماعه الحل الاساسي الزواج طبعا ولكن دلوقتي يعني ممكن تكون حاجه مش متاحه فالحل البديل اشغلوا وقتكم احضروا كل دروس انتوا في الاجازه اهو احضروا بشريعه حفظ القران حافظوا قران واحفظوا قران صاحبوا الملتزمين عشان تبنوا حياتكم صاحب الملتزمات لو مفيش بديل هتقعوا هتقعوا يعني اخذ كلمه واقولها لكم يعني لما جالي ثلاثه اصحابي بزوجاتهم الثلاثه دخلوا معايا في اوضه وزوجاتهم دخلوا وعمراتي الستات عاشت حياتها واحنا عشنا حياتنا وفي الاخر سلاموا عليكم وعليكم بالسلام وخرجهم وقلوب ده بفضل اللان ضيفة زي ما هي وسهرنا واستمتعنا بيننا زي ما احنا قلم وش كده ما حصلش حاجة يا جماعة لو الاختلاق لا بقاش في المجتمع وبقى التعليم من غير اختلاق الوضع هيبقى فاضي يركز في المدارس وابيشرح له مش الوضع يقعد يبدو مستدفل البيت والبيت جواد ده تبصره تضحك والمدارس قاعد لا ما ينفعش يا جماعة هيقعدوا مركزين في الكلام لو ما عادش فيه اختلاط في المواصلات هتبقى معصزه مكرمه الكلام مش تتدفس وسط الرجاله اللي ما عندهاش خوف ولا بتراعي الواد اي حرمه من حرمات زي المسلمين لو مفيش اختلاط هيبقى المجتمع جميل قوي قوي والله وهنتقدم اكتر 1000 مره لو مفيش اختلاط هيبقى الشباب فاضي فاضل شغله وفاضل مذاكرته وفاضل دينه انما الوقت كله مشغول ببعض وانا جاي الوقت في التاكسي ركب ورايا بنتين وانا قلت له مش عارف ايه رايحين نادي زفت الورد وهو قال لي بقول انا قلت لها مش ما فيش طمر وانا السكر ما بينهم من اول ما الكبته دخلت المنزل حاجات ايه هو المار العظيم يا جماعه حاجه تقهر ولو ركب ولدين هي برضه ما فيش ضمير مسكر حاجه يعني حاجه تقهر القلب اللي حزين على احوال هذه الامه يبقى يعني يعني طبعا كان نفسي اقول لكم برده اعتزال اماكن الفته والاختلاط حتى الخميس بالليل اسهر مع واحده في شقه بلاش مع نظام المولات ونظ... يعني اللي بينزل يتسوق في حتت زي دي مثلا بلاش نظام المصاريف والاماكن المختلطه والحاجات دي اللي فيها اختلاط فاحش فيه ديت يعني على قد ما تقدروا يا جماعه ايه كل واحد يخرمط البنات من حياته الايميلات دي غير اللي بالبتاعك اشطب عناوينهم الايميل وانت كذلك النمر بتاعه المحمول كل واحد يعني لازم يبقى في خطوات ايجابيه طبعا الدش والتلفزيون ده يعني انفلت من البت بتاعه الاعادات مش هتفلت من بتاعه ال التنف... 500 والانصات بتاعه ال 500 مش هتفلت من بتاعه السطر فتقوا ربنا في قلوبكم واتقوا ربنا في علاقتكم بالله الحاجه اللي هنتواصل بيها لما نروح الليله كل واحد يروح يتوضى ويصلي ركعتين يقف على السجاده يصلي ركعتين لله توبه الى الله من كل مره اختلط فيها في شغل بدون داعي وبدون ضروره بضروره خلاص يبقى التعامل الرسمي بدون داعي وبدون ضروره كل مره اختلف فيها في شغل كل مره حصل اختلاف ما بينه وبين واحده في الجامعه العلاقه تطورت او ما تطورتش اي اختلاف في حياته يصلي ركعتين توبه الى الله ويتذكر قبلهم كلمه احد السلف لا تخلون بنا بمرئه ولولا تعلمها القران لو هتعلمها القران برضه ما تخترقش بهذه المراه وما تخلوش بهذه المراه اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم